أبدي باسم الله القادير دائم باقي من غير تغيير وامدح هذا الكوكب المنير <تصفيق> كان والد هذا القديس يوقن بقرية من تخماح من فروزك هذا الكوكب العظيم <تصفيق> قبل بلاده رأى أبوه في الرؤيا وتأمل في كوكب عظيمة شرق عليه. بيوت أبا شنودي فرأت أمه عمر غريب العذراء العزراء أم الحبيب زهرت لها وبيديها صليب صوتها وعطتها رغيف وقالت لها قولاً لاطف ستلدي نغلماً عافيف دعت اسم أمي, أمي لإله ما أحلى تفسيره ابن الله ينمو في الوصول المسيحية ويسير سيرة روحيه ويعيش عيش ملايكية بني وطابة شنودي شبه ولمه هذا الغولم اهتم وكان يصوم عن الطعام يصلي وهو صغير ويطلب من القادر فكانت أصابع تونير <تصفيق> عند صلاة هذا المبرور كان يوحت كله بالنور ويفوح منه البخور وفكر والده وبدعي يقول ما طبارك من أنبا بيقول فقم وذهب وعند وصول بيوتا بشنودي أبا الشيخ الكبير وضع يد الغلام الصغير على راسه كل تقدير الله باركني يا ابن كان عنده 9 سنوات اطمن والده في مسا هذا ما من الفت أب بقول رافل ما نملك يا حرس العالم ويا كلام ببقول <تصفيق> كلام. بيوك أفشنودي الصباح تجدك بجوار سبلازم رشم ويسوع الكريم. بيوك <تصفيق> أفشنودي أب بقول البصوي يا هو رسم رهب ما. Jeho dne svobodí sůmusal. Salawatu tekon mána, ta libatu tarfaná, l-Rabb fiyaq